أسير الخطايا عند بابك وقفوا على وجل مما به أن تعرفه يخاف ذنوبا لم يغب عنك غيها ويرجوك فيها وهو راجل وخائف ومن ذا الذي وجا سواك ويهدق ومن ذا الذي يجاسواك ويهدق وما لك في فصل القضاي مخالفون؟ وما لك في فصل القضاء الخالف أسير الخطايا أسير الخطايا أسير الخطايا،, الخطايا. الخطايا عند بابك عقف فيا سيدي لا تخزيني في صحيفتي آه آه آه يوم الحساب الصحايف وكن مؤنسي في ظلمة القبر عندما يصد ذو القربة I asirul khata <تصفيق> <تصفيق> أسير بك